فَلَمَّا فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله 110. قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون 111. واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إن توفيك وراتعك الي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه ثم 114. إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون 115. كَفَرُوا الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من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 قَالَ قَوْمُهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ فَمَنْ آمَنَ جَكَّ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم ونساءنا ونساءكم وأم 119. وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين 110. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم 111. 119. تولوا فإن الله عليم بالمفسدين 110. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا 117. ألا نعبد إلا وَلَا ولا نشرك به وَلَا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون 118. يا أهل الكتاب لم 119. في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون 110. ها أنتم هؤلاء حاجتتم فيما لكم به علم 117. حاجون فيما ليس لكم به علم 118. والله يعلم وأنتم لا تعلمون 119. ما كان إبراهيم يهوديا 117. وقال نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين 118. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين وَالضَّآئِفَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ يا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ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 110. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم 111. يختص برحمته من يشاء والله بالفضل